وأتينا موسى الكتاب وجعل له هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ ألا تتخذ من دوني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 فإذا جاء وعده أولاهما بعثنا عليكم عباد اللّه ألي بأس شديديم فجاسوا فجاسوا خلال الدّيار وكان وعدهم مفعولا ثم ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا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 إن هذا القرآن يهدي اليه أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 بصير من كان يريد العجلة عجل له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعل ثم جعل له جهنم يصلها مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّنْ دُهَآءِ أُولَٰئِكَ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا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 وَفِي ضِلِّهِمَا جَنَاحٌ الذل مِّنَ الرَّحْمَةِ وَقَالَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا هو المسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاءٍ رَحْمَةً مِرْبَكَ تَرْجُوها فَقُل لَهُمْ فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مِن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 فَتُلْقَى فِي جَهَنَمَ مَمَلُومًا بَدْحُرًا أَفَأَصْفَأْكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَلِينَ وَتَخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إناثًا إِنَّكُمْ لَا تَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا ذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكَرُ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا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 تسبح له السماوات السبع والأرض وَمَن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ وَاللَّوْ عَلَى آدْبَارِهِمْ نُخُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محجورا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 كَذَّبَ بها الأولون وآتينا ثموت الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ لَكَ لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فثنة للناس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 إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنك لا أحتنك لذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أموفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجل عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم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 أفأمنتم أي يقصف بكم جالب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدو ثم لا تجدو لكم وكلاب أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي وَجَّهًا مِّنَ الْلَّدُنكِ سُلْطَانًا نصيرا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 إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً قُلْ إِنِّي جَتَمَعْتِ الْإِنسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَيِّ يَأْتُونَ عَلَى أَيِّ يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا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 لا نزل عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضِلِّ فَلَا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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظامه ورفاتا أإنا لمبعوث نخلق جديدة أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر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 وَقُرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفِي وَنَزَلَهُ وَنَزَلَهُ تَنزِيلًا قُلْ أَمْنُ بِي أَوْ لَا تُؤْمِنُ إِن